في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه تكينة بَقِيَّةٌ مِنْ غُرَبِكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِنْ مَا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ وَبَقِيَّةٌ مِنْ مَا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ يَقُولُونَ